ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيل وهو اعلم بالمهتد فلا تطع المكذبين ولو لهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهيل الهم ما انما الشاء ان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 أصحاب الجنة إذ أقسمون يصرمنها مصممين ولا يستثنون فطاع فيها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لطارين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 نا طاغين، عساه ربنا أيه بدلنا خيرًا منها، إن إلى ربنا راضبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أب لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم في لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء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 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِئْ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَ هم الغيب فهم يكتبون فصبل فصبل لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من رب لا يبذ بالعراء وهو مذنون.